حزب السنوسي قد تصلاه سرة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أحرصت نفسي وديني وأهلي ومالي وما حضرني وما غاب عني بالحي القيوم وجئت ظهري في حيف الضي ذلك إلى الحي القيوم وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يستباح وفي عهد الذي لا يخ في رود ما معبه واستمسكت بعروة المثقا ربي ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اعتصمت بالله توكلت على الله فوغت أمري لله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحيمين وصلى الله على سيدنا محمد وعالهين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ عَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِهِ